وَمَنْ جَاءَ بِضَيْعَةٍ أَصْبَحَتْ قُبَّةٌ وَزْنُهَا مِنَّا عُرْضِ حَمْلُ ذَوْنِهِ I <laughs> love I'm وانا لو لو انا ظمانه سبب باريله ما ما يا ساعيني Good oh, morning